الذين أنعمت عليهم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 من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما قتتلوا ولكن الله يفعل ما يري والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماء وهو العلي العظيم الله الله سمع الله لمن حمده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 لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمثك بالعروة المثقى لم فصى ما لها والله سميع عليم الحمد لله رب العالمين لم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي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 ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على سميع الله لمن حمده ربنا ولك الله الله الله, الله. الله.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 لهم وللذين آمنوا وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أو لم تؤمن قال بلى ولكن لي فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم دعهن يأتينك ساعيا واعلم, وأعلم أن الله عزيز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 اللذین یوں <تصفيق> أذى والله غني حليم سمع الله لمن حمده Allah Allah, Allah.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 الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها بإمكانكم بالمن والآذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ وَمَثَلُ الَّذِينَ وَتَثْبِيتًا وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ فَآتَتْ أَكْلَهَا ضَعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يصبها وابل فَطَلّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ سمع الله اللَّهُ سَمِعَ الله الله الله الله الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالم الرحمن استعين <تصفيق> اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم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 شان سا پوڑا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 ذاقات فنع مما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله سمع الله لمن حمده أبداً على الحد الله الله الله الله, الله, الله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 لَسَ عَلَكَهُ دَهُم وَلكِ اللهَّه يَهدمَ يَشَ وَماَا تُمْ فِقُمِ خَيرِم فَلِأَنفُوسكُمْ وَماَا تُم فقُونَ إَِّ بَتِ فإليكم يوفى إليكم, يوفى إليكم اللہ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 رجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاة ليرت على ذره شرير الله, الله. الحمد الله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذي الله علماً سمع الله لمن حمده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 لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الله سبحان الله الرحمن الرحيم سريع لمن حمده سبحان من يلجأ اليه العباد في المهمات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 على ظلمنا لأنفسنا وإسرافنا في أمرنا لم نتخذ لك ضدا ولا ندا ولا صاحبة ولا ولادا إلهنا يا من تحيي سب بل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 تباركت ربنا وتعاليت لا ملجى ولا منجى منك إلا إليك نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك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 ولا ما بلغ علمنا ولا الى النار مصيرنا وَاجْعَلِ الْجَنَّةَ هِيَ دَارَنَا وَقَرَارَنَا وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا بِذُنُوبِنَا مَنْ لَا يَخَافُكَ فِيْنَا وَلَا يَرْحَمُونَا بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الْرَاحِمِينَ بسم الله خير الأسماء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء بسم الله بسم الله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 بسم الله على إخواننا وأخواتنا بسم الله على مالينا بسم الله على أهلينا وأقاربنا وأرحمنا بسم الله بسم الله على ما أعطانا ربنا حسبنا الله حسبنا الله لدنيانا حسبنا الله الكريم لما أهمنا حسبنا الله القوي لمن بغى علينا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 وهو رب العرش العظيم تحصنا بالله تحصنا بالله الذي لا اله الا هو الهنا واله كل شيء واعتصمنا بربنا ورب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 اصرف عنا انفس الجن واعيون الناس اللهم صرف عنا اللهم صرف عنا انفس الجن واعيون الناس وعن واردينا وزوجاتنا وابنائنا واهلينا والمسلمين والمسلمات نعوذ بكلمات الله التام من كل شيطان وهام ومن كل عين لام إلهنا تحنن على المسحورين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 واموات المسلمين يا رب العالمين اللهم جد بعافيتك وشفائك على ولي امرنا على ولي امرنا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 Allah, Allah, السلام علیکم و رحمۃ اللہ السلام علیکم